أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات الضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد